المترجم للقناة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 قفث مننْ علَق ثم مننْ علَقةةث من علقة مقاات مخلقَة وَغير مخَلقة لوبين لكم وَنُقِوا في الأرح مِم نَ شاء إلى أجل مسماك طفلاً ثم أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء احتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهير ذلك من أن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 وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.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 لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السماء فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك انزلناه آيات بيلات وان الله يهدي من يريد الله السلام عليكم ورحب الله السلام عليكم ورحب الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 الَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ الله يَفْصِلُ بينهم يَوْمَ القيامة إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ والشمس وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ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 وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. الله اكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمد. ربنا لك الحمد. الله الله نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه لنا سواء العكب فيه والبد ووم يريد فيه ب الحاد بغُل منِ نذقُوه من عابلي وإ وأ لبهم مك البيتلا تُشرك بشي ووطحر البيت للق في القائم ووطاحر البيت للق في ن الق الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضام يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهلمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا الب... ثم ليقضوا تفده واليقوموا دورهم واليقوموا دورهم واليطوفوا بالبيت العتيق الله اكبر السلام Alhamdulillah